وقال لهم الدرس اصبحت لهم بقية أسماء العدد ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم ان اصبحت لهم رجل اصبحت لهم ألف رجل ألف إمرأة أمبوا واحدة ستثني مئتي رجل مئتيني لإذا لأ فاداك في المنجد مئتي إمرأة ألفين رجل ألفين إمرأة بلا فرق بين, بين المذكر والمال فإذا زاد على الألف والمئتي يستعمل على خياس معرفة هاتو إذا فكر يارس الحزار يتربى فأو خدك وناس ما اعداد أعداد كتكون عملياً تلاتين في جاء ألف على المئة والآحاد وعلى العشرات. ألف لبن برلا صد ذكريي ييجي حزار ومثلاً صدو فلان وآحاد برلا أعداد يجي عندي ألف ومئة وعشرون رجلا ما حسب لايمنا و هزار صوب سو يك فيك او مؤخر الرجل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 لماذا مئة يوجد شيء هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب هناك ماذا يزعون بحفظه؟ ماذا يزعون بحفظه؟ أربعة آلاف أصبعنا ومذكر مؤنسيكا فرصة أو سبعة ومائة شهر سبعة رجل تلك مذكرة خمسة أصباد مؤنس ذكر من أربعة قواعد وعلى ذلك القياس. ويكتف ويكتفى في الواحد والاثنين بذكر المميز عن ذكر العدد، كما تقول عذراً رجل ورجلا لا يكون دواء تواني مميز في إذا عد ذكر مجهيج رجل رجلان. يكون غين يجهت شفاير علامات واحد واثنين هذين. أما صائر الأعداد فلا بد فيها من ذكر العدد والمميز معا باختي عدد شيئ عدد كذكر فيه هم معدوداً مميز الثلاثة إلى العشرة مخفوظاً ومجموظاً تمييزة كبشرين ستادات مجرورة بسيغة جنواتي ليس ثلاثة الرجال ثلاثة نسوة أمعما إلا إذا كان المميز اللفظ المئة فحينئذين يكون مخفوظاً مفردا، أو إلا بمعنى استدراكية أو إلا استدراكية يأتي بمعنى داكن لكن إذا هذا هضمته كمان لفظ الصاد يدل هنا مجرور ومفرد تي يجي 300 ا مميزه كخويا ويتميز والقياس 300 200 عدد أشي مجرور جمع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 اعلم ان هناك مئات جمعات قياس او زكاه يجي مئات جمع و وثلاثة رجال وليس ثلاثه مئات جمعة وليس ثلاثه مئات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات مجرور جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات جمعات مميز وتميز الكبويا ظهرت نو ونوتة منسوبة مفرد يجي أحد عشر رجلاً، إحدى عشرة امرأة، تسعة وتسعين رجلاً، تسعة وتسعين امرأة. ما تري؟ ومميز مئة وألف وتسعينيتهما وتسعينيتهما وجمع الألفي مخوض مفرد. مميز الصد هزار، تسعمئة وان وجمع ألف كذا. جلنا ألف، جلنا ألف. مجرور ومفرد مئة رجل مئتي رجل مئة امرأة مئتي امرأة ألف رجل ألفين رجل ألف امرأة ألفين امرأة ثلاثة آلاف رجل ثلاثة آلاف امرأة وقف على ذلك فرمتها تميز يأتي بصورة مجرور ذكركم أما السيء ما نعلم يساعد إذا أجلتنا بالمختارة خلاصة كيلو كجزين دلاء من توضيح مختصر عام كامدرسالد ذي جنبته عدد شوادسال الوقت خليني أقول شوادسال أنا سأيجي البنوس مطلوبة عدد ذي أنا من مفرد مركب عقود معطوف مفرد يعني لا يكون تهدف. الواحد إلى العشر مركب يعني اللي يانغوط هذا الزدا أحد أقود يعني أوجرها كان ده بيصير. نبي شو هدا؟ نوا ده عشرون تاتسفن. معتو يعني أويك حطعت في جابي. يجي واحد وعشرون. أمشو هذا؟ حكم هل هذا سك؟ رخيانز بيقين. إذا أول خالد يكون مذكر لتب مذكر مع نس رجل واحد رجلان سنا. امرأة واحدة، امرأتان ثالثا، رقمك. لف يوت هذا، لتك مذكرة مؤنثة، لفك مؤنثة مذكرا بالعكس. يجي ثلاثة الرجال، ثلاثة فتيات. لا ثلاثة يسوع، أردت أسمع. فادو حذر، بيك لفظ أول، لتك مذكرا، لتك مؤنثة. يجي مئة فبين، مئة فبيت. ألف رجل، ألف امرأة داخل مكأ. أنا كله المقدمة سأتحدث. ينسى المركبات. مركب جزء أول لتك مذكرة مع النسا. ولا تك مع النسا مذكرة جزء أول. ولجزء دومي. لذلك مذكره مذكره لغير مؤنثه مؤنثه يعني تبقى قاعده مثلا يجي ثلاثه عشر رجلا جزء اول ثلاثه شيء مؤنث بيدت رجلات مذكر ولي وري عشره بصوره مذكر دي لده رجل ثلاثه عشر رجلا ولي ساق هاتوا كده ذكر مؤنثه ذكر كده يجي ثلاثه عشر ادمه ثلاثه مذكر لتك امراه اما عشره بؤنثه فأوخر أسيكر وده شمعركم لا سياضة الرجلي، هذا سياضة ودوanza هو نيكودون، هذا غيره. تونك سياضة ودوanza مع المذكر يأنسها مع المأنس. جي أحد عشر رجلاً إحدى عشرة إبرة، اثنى عشر رجلاً اثنتا عشرة إبرة، ولي للسياضة الرجلي عواقي جزء أول خلافة قياسة، جزء دوم قياسة، ثلاثة عشر رجلاً، ثلاثة خلافة قياسة عشرة قياسين، ثلاثة عشرة امرأةً، ثلاث مخالفة امرأة، أما عشرة موافق امرأة. هم أم يشوفوا رقم مركب إذا أم جزء عدد مركب دو جزء دوام زان ريت هم يشوفوا أحد عشرة ثلاثة عشرة أو أولي أما الدول هو الجزء أولي هذا الوقت الذي ان علامة تثنيه هاتية لحظة رفعة إثناء يأتي لحظة نسبة لا يوجد جزء جميشي هذا هنا واحد مؤنسكين عندما مركبوا عندما معتوفوا إحدى إحدى وعندما تكون واحدة البكارة هذا يجب أن يكون توضيح التربة للمورد أو أصلك الشيء المستدد عشر يجيب عشر يجيب عشر يجيب عشر يجيب عشر يجيب عشر يجيب كم عشر إذا عشر واحد مفرد ساقنا يجي عشر وثنياءي شو نوع تركيب بسوعلي يجي ثلاثة عشرة إيش عشر عشرة عشرة رقمية عويتة دي أكود تسيسيون طبعاً أما بياكل ثلاثة مزارع وما عشرون رجلاً عشرون امرأة ترى جابوا كارتي عشرين إيش إذا ما يوجد حواقي ناس ولي معطوف جزء أولي حروك مفرد مذكر مع النساة لا يوجد أن مفرد هو هو أن يكون جزء الدول يأتي مشتركة التي تتذكر مع عقود. واحد وعشرون رجلاً واحدة وعشرون امرأة إذا جزء هناك جزء أول لا يوجد دول يجي واحد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 وعشرون امرأت ثلاثة ومذكرتونك امرأة وخلصة وعشرون البسور الثابر أمين التوارد لم أرد مميزة كان يشعر هَذَا هذا مجرور ومجموع لصفدوا هزارة مجرور ومفرد لا ينظوا هرتانون منصوبه مفرد نحن نذكر كل في من فيlazy بحث اعدادا اصليه في من الاميليه العربية دين عدد الترتيبين عدد الترتيب هو اسماء عدد المشكله دين اي ما يجي يجيك دو سي تشوا دين يجيكم دو و عرفت الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث الدرس هو من الدرس س او انا اعداد الترتيبين عشان نقدر نحل فينا جزء من غير يعني فصل درس درس إن شاء الله لك ك فنانو في البيت تتابع قصة أو نكتب لأعداد أطفال فيربل كافي إن شاء الله. الحمد لله سناب ووأخواته فيخمد إيداه أمكته شاء الله خير تبارك تعالى من بعد إثبات الدروس اللي في أجر ولا تبينه نكاتك مصف بوري شغلي الدروس دروس قيامك نفضلوا إلهامه كبارك على جوا، أجل يش إجتماعك بالجيران سهلك الجيران تبينه ناقص به غمتك تهاو أو من جوا استخفارك منه منه توفيق المسيرة خيرة حركة كين ودعاءك كأمن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 هذه بالعلن. فيش خدان او عندنا ورينه لبردو عامل ضروري. يك احتمال يزنو قدر لي كيف يا بويت كمان ترى مشان كيف لي يلي بعد كثيره كمان جام في كيف في اولنا يعني. نوفك لي كيف يا بويت او انا اجلت شغله كان بشكي كيف بن لو زمينا اذا زميني نكذيفه احتمال بوين مفيد ان شاء الله. نروح في فريشناو على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 بمحد أبو من نفسنا منه كذا كرم ثيبان خذارم ثيبان كا هو من عمو زشل على دوجهته ومفيد وبراجلي كسره نفسه بعد جمل. هل يا هدايه من تطبيقه للمدايج الدراسيه ما خير وانك هل برنامج عوامله كل اول وجيشه بين متمين بالك فريق استراتيجي للمواضيع من تبيسون واريلا شاء الله بايكونتي جميله الفير او انكس بترتبعي أنك في الفرات انداهز من ورق جمعت جسم خاص دقه التدريس عوامله جاك توي احمد في وأساساً إيه ما عجز إن شاء الله بسم الله قتلنا ذا يتفري للنكتة لي كون لا عوامل ولا ابتداء وتمانة تجارين لكن لو نتيجة كسيجلكي بين لو عوامل جوش كده بس لبر بلایکه سعور من وقتی از یک نواریانه به یک روز دامن زیه نوار کنی، فرندز دزدیش نه جمعیت رو؟ نه خیر. به فردی آخرین جمعیه آخرین حرکت کن، فردی یا افرادی که تناسب وقتیان درس. در روزی که نوارگان گوش کن، بیشتر نزهن حذیب کن، داوریب کن نوار، جادوی آور روزت کر، دخیلیت کر.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 تعلمت يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات تعليم يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك ده من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشاهدات ان يكون هناك الكثير من إنسان المقبل إنسان يكمل مقابل أخذ غلة وكذا، أشي عتاجي بيليش. إذا تو أنصت للدرس بمشي وأخذكي. أما أخذ ككتو أي لا بريك مسلمان حركة داي وقت تو خليكي بالنسبة أم أخذ مسؤولي، عشان أتابع كيدو. بيكي ومرجع ترى حركة. بس مكلف بالزاني. ولو يكبر ييجي س دوري اكثر من ناحيه التدريس يعني يمكن فتره واخوي ترسلوا له كتاب واخر جيش القلعه مسؤوليتها عبد الله عليك الان شنو ني مسترش إن شاء الله استاذ عبد الله ما فيش مشكله تواصلوا هنا هو زادت بس خدام مكلف بزاف للمقابله اخذوا نتائج هذه بوختن ني وانا ني لاخر انسان لم لا وللا اذا عفك على المسائل خو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 ولكن هذا هو مثل هذا المثل الذي يمكن ان يكون هناك افضل بو اجل الاسلام المعارف والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين مدونات والمسلمين حديث مدونات والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين لا أهلا أقيدة لما تكلمين بشي عربي مسيحنا مثلاً فأجرت بعض الأشياء عرب نبوء أما الرسمية المصممة العربية هو كبشى خالد إسلام ببوليا فعربية أغلب كتابة علمية كبيرة ده خشكي كوا عربي نازاني لحقيقة البرجاي أعمل بشماعة لفلاقي أوزيادة والمجبورة كآخر أمر مقلد بما طب كثيتو شيء دكتيوكات بيجا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 بيانو بلاغيانس أما على أشياء حرة على إيزار على بيش هروقة لما نوردنا على في كنكتين مين لما علوم لم علوم الدين على هذا ما هو صعب ناوي ولا أو سكا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 ودواء أما لقطبك مقيستك أو قادر لروجك هركا من بفروي أو قد من بزايع عوزمين أني قد بزايعة سعادك شيء إذا دليل حجة بيب هذا أما أمريكا. أما يوجد في عينها كبيراً إنسان أتواني وعندما لا تعرفين عن ذلك يوجد أن يكون هناك أتواني أتواني أتواني وعندما لا تعرفين عن ذلك وعجيباً في رأسي ماذا؟ العلم أما أجر خد إنسان والصفات والخصائل حسب الحيواني يا وخصوصياتك كل جميد ما فيه معنى يلي بدون حجاب او طي لم أو او تشراي بالتفاصيل كذا هو اونيتل الشوارع كذا تشاوي لا النور ولا الرؤيه تاخذ مثلا فلسك في غرسه الرونه حباش مهم تريشتي بعد عهد بجنازه خجم راجع یزند پیوادی اما که آخوندی کوچی، از چی ماجرا اول تا وقتی همیشه نت بید، یعنی یک نفر منطقی خندیه. چون درسی که لعوذ بخشی از دلگلاتی لعولا خندیه دلگلات متعبقة و تضمون و اجسام جزیله. وای درس کیتو آبوا، هرکس حاویش کشوری تبدیل، فرقی عجیبی بوکه آنامگشتن معرف اول خریب و بوموز سینه کرده. بوموزینه کرده، و اما یک وجه، یک دو وجه، یک دوی یک نفر ودیه او جادی خیلی جادی ودی تعجب کنم دار خواه ودی تعجب کنم دار خواه ودی عالم دوب موسسینا چهال همشت آموز کردیم و خوش تندی ازش را خویش کن سینه دان وجب میکنی کی دانوای میاد دوای اوی کواس قوام ملک دان خندو علم نحیت دان خندو نزد مهدای دان خند این کسی نه دان وجب این سبحان الله ام اشت معارف و في هذه المرحله المسلمه في المرحله المسلمه في المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله المرحله مكرب باستعداداتك خدادادين يتلقي ما ذكرته ذهنكاري غير زعما دي اولا فاشاكه هذا وقتكا كفا ان كاني دا تقول لم استعداداتك استفادك فريكاز قلت لهن وقت ين بشديري تلمس نقطه يا مصيبه ليك بلاقري كيرتار كان يمكن ان وقتي یا خوشگمی خاطره همیشه. فرضا وقت آن قوی جنالیگ نیار، چاو آودایی، گیوشکس آودایی، ذهن آودایی، حافظت آودایی، و توفیق عمل کردن با آمانیجه آودایی. دیت تو بشم عجیبی، بیرنقشوشیس. تو شاب که اگر واقع، آن قایق وارو بوده علام، اراده بکرد و چاو نمی، اتوانی چاو نمی، اراده بکرد گیوشکد نژنده، اتوانی نژنده، اراده بکرد ذهن کار نکار، فش نهند که بخواه إلى ذكرت ولدنا. ما قر لبرشامانو ناثر م ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعض علم من شيء. كفليهن لابتداء زندجيو ده فكان يرقو نزاني. خاب برو عمر فرو. تلاني أجنوتو خلف توبي أنا كات. أرض العمر يصير ملابب بس العمر كيد شيء ليعست جلو دعيل مال الدين الميت. مسيا عليك ای خواه او دست نشانه دیار قادره لثه نشین، یتیج عدوانی توش فلا موجید که مگر جنون شیطان میل معرزة، هر فردی که احتمال روی تیج بی، دیشاید توی کتر معجیب بنا سخودو باعی مگر خود شیطان، دیگر علم بدتر نبود و خود شیطان. انسان دقت که اگر حالت و شوار کلمه توش عجبنه، اگر یشگاه جهیر لخود آموزید، می توانید انسان رو پیش دخیل تفیع دانسته وأحدهم النقط إلى قبره زيبون وأمذاني ما كأخو مشكار مهنيكم كذا دو كهركم يكت هو جوفكم كأبو أخوا داية استمدادكم لأخوا توابكم لأخوا كأعمش فكداية برهدي عجب زعينك أميتك فرب لهم هو لأخوا استمداد و استعانة واستغاثة وإبتعال ودعاءنا لحضور أخواننا فربه أو أتواني أمرك على إما دخلكين لواك نعمات أخوا دو فعشان بعد رؤيش ما آخر توفقت بكتاب وليداي مع دبي تواجه باذن الهجانكا تواجه باذن الهجان انثاري كذفي بركه بقطرلنده دسي بليغو شوزوزهد دسي بليغو نوغلي نبيب برازي بلا عويد الرفاقين الى الاخوه كزليت ابن انسان لا حديثها فرخود ما معتبر اللبناني توشيء من حاجات سهلة في المباركة هذي جديد بناء معتبر اللبناني توشيء رشيد قوام لألملاد شاكا بو وحركات خود فرها بمبارز اللبناني توشيء بو ومسائل نفسانية في رواة سفر كاركذيات إحياء العلوم غزالية تشي مدارد الصالحين للنقيم فزمنازل السرير فاجعده ازاري كده شكرك توايلك 1 كاف قابل تصورني او قشت تعريف السايس وما هي مطلقا خطر حجب حجم ولا جاء من مثال الفلسادة يجب أن يقوم بكثير من أو من السيد الذي يقوم الزلالة أو بعض الزريف محتوى فيه أو تزعم المريض أو مطلبك أو أيضا لتفسير قلمة فمن السورة منه لتعبير إنك خلق العظيم يجن لنجحته كبير شك في على أخلق العظيم أو نعم أو بان انسان إنسان جيه مدارج أخلاق، أما ممكن؟ الوقت في غمار الإنسان جيه، الوقت اللي عايشيهم والمميين أثر أخلاق في غمار الإنسان توندو، هذا المكان القرآن، إن الدقيقة في متبقة عمليا دينو أخلاق أو لبان تنين من اللي ما أو نبغا أو نبغا عزمة أو نبغا زفية أو نبع تعريفك تعريفك تبيجي إنك تلعب على خلق عظيم ولا تعجبنا لا قدرنا شيء يجي من لا ما متعجب منه يجي مقيسين نفس خمان قيد نخو أي هالشيء ونخو هذا إنسان قليل سادع ضابين زاني وتعريفك ما ذكر أخذنا وقت يجي بتعريف لإنسانة الناس البراياك حصل زنيهس ويشي كحصل زني من شم. نفسانية تدلوني كذا، ما رويكم يا للسلامة، لفلان زميله تعريفك مثلاً، زميله المعدود، مثلاً يجيك من رازيم وش حاله متوش، عجبهم وهم أو فردك تعريف الانفعالات خلال أجرام، هاي دي خو او فرديشو شاید درجه لمن خواطر به يام غبيفه من به ولي فاشا كاين تاثير لنفس بنه ان قياس فردي يضيت حد كخواريف اسفيد على الدنيا شوغيي انا ساده في في ام لا لا على كل كل عاملين تعبيلك ايش هواك الدوال ثلاثه في مانجرتس وقلم ما اجينين كاصلا أخلاق حتى با وجود انشطه عملته انشطه هذه اخلاقي هي بس بسلامه امك على خلق مصلحه على الاستلال يعني تمام خصوصيه او توجيهيه لخصوصيه الاخلاق هل تحت سلطان فوزان أو يواتي بيجي أخلاق المصلّبة في اليوم الثامن للجريبودة الملك على خلقة نم خلق بأخلاق أغيز المتعلي ربيدي ديكثي أعلم حدائق تعليفك ليه أما هشاتوس عزب لقرابي بنه ديك براثيئ جريء ونيكب بتوه وجوده خارش عان لحضور خاد بيجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالم إنك حميل رجيد هذا هو الحجم المتالي نقطة دونك تذكري زرونيا في أول سدرات احتمال هذه حفير ربونك این انسان یکی این قوارز به تقویی لدارون عربت که علاقه و بروز اما احتوالی هز بها تجربه یعنی علاقه و نیاز شدید لدارون به بروز و خوظاهر کردن ببینید بوشتن دید توش امیچه نوانید بروز آفات خریف ديك اللي بروز او سك إنسان لما جسسه كده عميشيد خود بخود، البيت كأهل بحثي اللي أهلش تيجي بيت أمر الدارونيا إحساس الجدل ويعني منازل منازل أو ببحسو رش ليه نجلات هنيا يكره يحذو وجوده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 پر لی مثابه که چی بیفی در روز دواني غواضه نه نه که اتودن از دواني تکذب کنی فرق رعایت به هو فر نو مبارات و مناظر اب که لثه اولی ما ول تکذیلی که دستی که امکان دیو شرقی که لثه ملا ول تکسی که امکان سرخونه حق کذانیت و آمین خیلیم که ادلب نمی‌نمی‌ام اورین ذری و نفس خودانه و وضع خودانه تو عیل فر بید جای معرفاتی به کادر مناظر و جدات در جای معرفات اولیه تو آقا ولی گفتم و شاب کن وقت حاصلك هاجل بزشيا براصي أكن. ديكي ليش تقولي كفوق العادة مزاريا دانياه ورحتي ليك ذا ما سيرة مهمة نفسيا كأي كان ذهب معلو صو أشيء. أحدو لتك كان أمد هو كأحدك لتك خوي خيا. شيء أحدكاد ييجي بيج و اصلا نستحليك هكا عالمي تدلعو بروبو دايلر تريد تفرج شيك بحث الجدل كل شكلك هكا الجدل عجيب مضره مونسوي انسان الجدل لم بشون اوك حقدر خا هبشر اوك خوي اسباتك ضغط واسترى فكلا و ستبحثا تي اقريتك اشتباككك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 عقمه حق على اليران لا اسمها اما اما دو أمان أمان أمان. في الواقع السياسي الهجمي او فلسفه اما بجهه دعو عامل زاني تواجه نكتين او حالتك اذا انا امر مريج يعني في خلط طرفك ذانية كطرفك يا مطلبك ام غلطة ام اعترف اعترافك بك امر مريج يعني امرك موزع جيريك لدرونها تشتيت خلاف عظمك اذا درون ولا امر مريج كذلك <تصفيق> نبر هل نعمة شكر هل لو في تريش كا ضرورية هالتوضيحهم الجوابهم. ميكنا ما ما بقولنا. هالوقت يخوان نعمات جديدة كنا. دجال نعمات جديدة نكردهم. إيوهش قدمي زياده لما يصير شكرا عود. شكرا هالوقت نجي بال مختلف التوزيحات ده. أبي على نعمل غوري خيب بوداير ايشي تواني نيا ايشي اسواني بيواصل اول باشمه مرق اماميناسي مر لا قلبي لا اعماق ضري احساس تشكل انطلاق قد داني لك زواني سنابوي مرقم نعمل ضغط خيبي و لعملي شو وافتاك لنعمل ذكك او علم في شعون احمد برشيد جان جميع النعماتك ليست ضرورية شكر عملك. وحقيقة بارك تعالى يهجر النعمات كاني كذا في منعوب وكثير معنى كذي مقدارك لزمني بعض المسائل قد يميت شيئا شكرا نعمت لرائع وسام نعمت بخشة بزاني. هالوا في تزي حمدات زوان أو أوان مغري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 ولكن هذا هو مسجد جدا جدا جدا جدا جدا جدا وجود جدا جدا وجود جدا جدا جدا جدا وجود جدا جدا جدا وجوده جدا جدا جدا جدا وجوده جدا جدا جدا جدا جدا وقتی معمولاً شخص هر آواه هفته‌شته آداییم، انسان لذرونهای کی احساس خود داریم دلاین کرد؟ شکل کی ایده آماده کی دقیق لماردی کی خلاف ایده آوکو ما ایده لماردی؟ و با هاتی فناکی مراعات و جدلی فناکی توی عجوریا یا غروری فناون نانی فناخوی نوشتن جا يجب ان يكون هناك بعض الفقهاء بهذه الطريقه التي يجب ان يكون هناك العديد من الملابس التي يجب ان يكون هناك ودي من الملابس التي يجب ان جواز هناك العديد من الملابس التي يجب درسي يكون هناك العديد من الملابس أما يجب ان يكون امكان العديد من الملابس التي يجب ان يكون هناك العديد من الملابس التي يجب ان يكون هناك العديد درس أخواني تتمكن ما بعاجي تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن دين ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من من اما أن اا وايش بدي اقول لك اخواتي نرازيه دوري فين قجم كمان زليلك في جهد تعليمه خالصانه نشرية بس توجستش وعيد مسا اناس بو لا سنذكر دن ولا توثقونا في حزب يا اما قانا خليل فارجعوا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 یرتباط تعلیت القرآن قرآن ابو سرچند. قرآن فرزر ویا تلاوت قرآن حبذ قرآن حبذ قرآن یعنی سؤال جری که معنای ازن تیجش نه تفسیر که قندتان صاعیکن اگر فکر ملحق زاتن نه نجکانت هنات تلاوتیکن نه غیر نجکانت هنات تلاوتیکن و صاعیکن آوق و عداله سر سنا و لبلاغه. ک ایزان ل أو في سعيك في تودي قدر لتقديم لتأخير معين لمفقول لوضعيله بمعنى ما في رأيي أجد في غيكة تجديك نفتي مشفوق تقدر زاد توزقان يطلع أقوال السلفية شو سيغيك تزبيتها تكذبلك بعجش بس أشوف له فقط تسلسل يعطيه لفه القرآن كمل اما ترکیب فریق لعنت سختی کرده ای، سخت و آسان ترکیب درکی کرده ای. یا واقعیت که ترک بودن خودمان مرتضی ام شایعه است از جدبان، سعی کن اکتیویشن دویل افاضی اکثر انسان کن. اگر نبوده لیفتن نخال زنی تکیب کن. مراجع آکن به نه به ناترکیب استحکیت آکل و دواهی حذیتونو بسپارن. لیه تن. علوم و زانیقل الحالات هم جدبان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 لدعائلها يغمر الإسلام هذا كله. اللهم إني أعود بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشعر ودعاء لا يسقى. هاي الثلاثة كله قلبك كزنية وشعونية فرودنية قيبل من دو ذل وخارنا ذالله. هيا قناه اغرم لنفسي مثل نفسي ليه طالعني ليه قلبي تعان جوهرقال قدومته الناس في خلال البرشاك زاروشي قالوا بجيوا لنا في البيت درك شي يخون حاولوا ذراتي باش نساعده انا في اغرم لنفسي شبع دائما برفير دائما حاب نحل علم يجب أن تكون يعني النبي السورة من أجنبه و إستجابة عنك إنسان يبدأ بأسفايا و تبقيك في دعاك من أجنبك فلا يا ربي يا بيت لقلبك و تشعيك و نعلمك و من نفسك يا رب العالمين لنا علم نافع علمي كل الجهات تبي كتاب سورة هذه؟ الجهات اسمها دخابو علم بو علم توجيه أو خيالته هذه جبودي له ونفعنا ان إن شاء الله خير إليك موجبات صعاب في الدنيا أخرت من آمين كابي برجل إرتباطنا في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 زيفتك، جوانتك، محسنانتك، وقراريتك وفي الأن أن تأخذ كم نوية تلاش كرزم يجب أن تطريبه الثاني لأن يحدي الله بك رجلاً واحدا، خير لك من حمر النعم أدرخوا ببنيتوا وبصردتوا مجد إنسان إلى آياتك بهذا الصرايا كل كذا سبب غير دوزمون يكنا يعني لو اشتريت صور قتواشت مشتريت كنايس ذا جراند باهاتري مال العالم يعني اللي بغشتين منافع و انتراث الدنيا يكبسيت ابو باهشترا يعني توت قواني دعمه سايدنا في نهايه الدنيا يلا روايه الدراه لان تحدي رجلا خير لك ان الدنيا وما فيها غير ان في عندما يكون هذا الدنيا ويكون الدنيا لا تفكر أكثر من الإسان لك أنه من العنازل الإسان لك أنه يكون هناك مشرفون الله وصدها الإساني المهن شرعة ولو فأسهت لك هذا minimal على قبти المتاحل الجppy المتاحل الج ref ref ref ref ref من من و لعمري عمر ولو يك رجل يجبد وفقنا انتقرا ما يكمل في الصابي وأم براه نعمل على قام نعمل في نعادي قريه ذا بكنده ذي تلاش أبو نحو علوم إسلامي دواء اهتداء وتذير شهداية خوه فقد بمن يازوف السفودي كمن بع علوم مدرسة في بشكن بي كما وسيليك يكني كم ايش ده انيساق معقوله في برزواشه وانا لا من كمان لو والله عمري ثلاث كان رح نمد كيشا او بس ولا هو اخذ مصديه بوجي او دفع يد حزك كان خاصلك لاشكد ديت شاء الله لا يقبل المقامه قد ايش جاء انا ما يعني مسابقه مصطفى لما يعني مسابقه مصطفى رخامت كان سابقوا الى مغفرة من ربكم و عرضها السماوات والارض سماوات والأرض المتقين بيان المصادقين مصبك سنجامعين مختلفة الودقات و جنة و شاء الله رزوان إليه نعمة الرزوان و جنة و إن شاء الله لها لا مسائل يكثر كذميمه الشكره نعمه تاحكم على شيء صغير أو وذو جيد ذكر كل شيء دائره النعمه بالاخوه وما استرش بالعاده في هو بين اتفاقنا من شكل الصلاة عم يقصروا خشوع على قلبي دونك منظم كريم ووريكوا بكثير نحويه اذامات المخلوقه الخالقه قال قد مشخصه بهيئتي مشخصه باوراد الاسماء المعلوه امرى بالمنظمه هر شيء يغوديك ذكر الروح حقي ونور غيب شيء وباشر انجام بديه تسيير الى اواك خنا لراضي بزيادتنا دنو من فضلك يا زياده واعوا منفعه نعمتك وامريات الاختيار ما نشي بضمن طبعا لغير زياده هذا السنه قران اقامه الصلاه إقامة صلاة لقرآن لا مقارنة عي صلاة وانزل اذا عي صلاة إذا عكر من النوش. اجل أجر اقامه دي إذا إقامة كليا بتعدد القرآن عقل عكر كلا بتجيز جوازه إقامة نيجي يعني الظاهر وباتن نيجي ضيق بين عطية زمان ظاهر تعليمات بي بي سلطة النبوي بيت يأكل كذل نتقبل عذاب بيت خموز تعليمات السلطة. صلو كما رأيتموني أصلي كيف من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو الرد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد يجب في أن تجد إحذاثنا وفي فيزيارنا يجب أن تبقى السلطة كيف يتروني يتروني يجب أن يتروني يجب أن يتروني كثبوت خشوعك الروح كيقول لك يا ابو عبادتك صلاهك خشوع يا خشوعه عباره ان ذيك الانسان لوقت اللي جا بدون قلب حضور القلب يعني وجودك كامل ومركز باش يجذب وجودي سر في بعد كزي اما ظني نفس ترسخت غلط حلي القلب مثلا من خليقه قصاكه بو اي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 دعوة دعوة حضور قلب تفهم المطلوبة يعني وقتك خليكي أورادك يجي أسكاري يجي تلاوة أكيد أشيط أشيط أكيد فرقوة أكيد سيد فعم يجيك خليكي هكيد معنى هني بذالك رجاء دعوة يعني بقني إذا قبولوا بدرجها خوام كارج دكيد خوفت بيه نكاد ما قبولينه كات ردي كاتوا ترجع أخو. لي خوام عزاء عظمة ولا آخره حياة بذي نوعي خدعات كذي شيء كحرج شي يجي شو الله يأوديك كخوارجية أوديك كلاية خرابي أما دب يكو جنكر نرجع فيه شو شو فيك ؟ ظاهر تقص باللدي بعدين خاشع أنا ليد الصلاة كإقامة فيها جال الصلاة كخوفا فرقتك كيد الرفيقة قريب لكو جال كانها عن الفحشاء والمنكر. قالك إذا برو كلابتي ما نعتقناه، أما أجدني جهاه ما فاوسنفع، أخفتو زاهي وكسونتناه بالعادي تهزفه، بعدني خشرينه، أول نيجي كزهاي لم وسافر من فخلف من بعدهم خلفه أبا الصلاة الشهوات وقت اللي ينزعك يتمهيله تحشى أو من كرنما شهوات في قلب من قل الناس صلاة شيء الإنسان بس نواقين لقوا وإن قلب ما كانوا مصرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما اصططعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي اللهم اغفر لي ولإخواني وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب تعوات ربنا علينا صبرا مسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والعفاق والغنا اللهم إنا نسألك على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتلة في غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم انصر الإسلام والمسلمين انصر من نصر الدين فاخذل من خبل المؤمنين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم ألنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه وألنا الباطل باطناً ورزقنا اجتناعه آمين رحمتك يا حبيب